وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُلِّي تَمَاماً وَأَلَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ أَمَالَهُمْ إلَى أَمْعَانِكُمْ إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصقوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم, ما طاب لكم من النساء إثنا وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة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 ولا تاكلوها اثراثا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم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 فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إن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 إخوة فلأمي السدس من بعد وصيتي يوصي بها أودين آباءكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من يصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لكم وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُوَرِّثُ فكلالة وله وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث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 يدخله جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوهفهن الموت أو يجعل الله لهن أسابيل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 حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا اليما وليست التوبه للذين يعملون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 وارث النساء كرها ولا تعظهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا, الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا وليظا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 وَخَوَاتُكُم مِن الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسَائِكُم وَرَبَائِبُكُم وَرَبَائِبُكُم اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُم الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ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 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محصنين محصنين غير مسافحين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 فَانكِحوهُن بِإِذْنِ أَهْلِهِن وَآتُوهُن أُجُورَهُن بِالْمَعْرُوف مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَات وَلَا مُتَّخِذَات أَخْدَان فَإِذَا أَحْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِن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 والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن فعنك وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموال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 الررجالُ قَوَّمَُعَلَّسَاءِ بِماَا فَضَّنَ الله بماَا فَالضَّل اللهَّهُ بَعْوَّهُم عَلَ بَعْض وَ بِمَا أَفَقُ مِن أَموَالِهم فَال الصَّالِحَاتُ بِمَا حَافِظَ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا فَإِن أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا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 تكو حسناتي يضعفها ويؤتي من له أجرا عظيما فكيف إذا اجئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك وجئنا بك وجئنا بك علم لو لو تسوى لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض أقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا, ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أَو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم تجدوا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا وفورا ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون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 دبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي يشرك به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ إِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ يُزَكِّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلَا يُظْلَمُ نَفْتِلَ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى, وكفى به اثما مبينا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون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 أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نَقِيرًا أَمْ يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما أتتهم الله من فضله فقد آتينا كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا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 تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين, رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم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 وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو انهم اضلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم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 والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اِنْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطْئًا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله لا يقولن لا يقولن انك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك عليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله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 فلم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم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 والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكِ قُلْ كُلْ أُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى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 فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن, أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أَفَلَا يتدبرون الْقُرْآنَ.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 عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها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 كان على كل شيء حسيبا الله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 ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وَأَنَّهُ شَاءَ اللَّهُ لَسُلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا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 ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا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 فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولع تَم فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ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 والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فاضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى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 فَأُولَئِكَ مَا جهنم جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا المستضعفين من مِنَ والنساء وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَا يهتدون سبيلا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا وفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا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 نَبَتٌ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, فليس عليكم جناح أَن مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ, خفتم أن يفتنكم الَّذِينَ كفروا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 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَادَّ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم ان كان بكم اذم من مطر أو كنتم مرضى او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا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 إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون الكتاب بالحق لتحكم بين الناس النَّاسِ بما أرَك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله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 ثم يستغفر الله الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثم فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيناً وَلَوْ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ لهم طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك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 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع, ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَ اللَّهُمَّ أَجْلَنَّ مِنْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيْضًا شَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءَ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إِلَّا إناثا وإن يدعون إِلَّا شيطانا أخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضل أنهم، ولا أمني أنهم، ولا أمرنهم، ولا أمرنهم، آذان الأنعام، ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. اتخذ الشيطان ولياً من دون الله، فقد خسر، فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق, الله وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ليس مِنَ ولا قِيلَ لَيْسَ الكتاب من أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سوء يجذبه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 يدخلون الجنة ولا يظلمون لطيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن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 اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقصط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما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 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِنُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ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 واليوم الآخر فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالا بَعِيداً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَدَوْا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 فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أَنْ إذا سمعتم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 إلى الصلاة قاموك سالا الناس ولا يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا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 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين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 وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون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 واعتذنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا, ولم يفرقوا بين أحد منهم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 وثاقهم وقلنا وقلنا لهم دخول الباب سجدو وقلنا وقلنا لهم لا تعبدو في السبت وأخذنا منهم ميثاقا علي فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم, وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم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 فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الْرَاسِخُونَ ون في العلم منهم والمؤمنون والمؤمنون يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون والمؤمنون بالله واليوم أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا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 لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها آبادا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها سَوْقَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ ربكم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 انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح فعامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة, ثلاثة إنتهوا خير لكم إنما الله سبحانه أي يكون له ولد سبحانه أي لَهُ له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله ومن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكذر فسيحشرهم إليه جميعا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 وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء